Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif, la, am, ra Kitab umuhkimet áyatuhu Thumma fussilet min ledun hakeemin khabir Alla ta'budu illa Allah Innani lakum minhu nadirun wabashir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 Siedemu عليكم jaką jesteśmy عليكم عذاب يوم كبير jesteśmy الله tej وهو على صدورهم ليستخضوا من ألا ما في الأرض إلا على الله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 وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَذْعُونٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مِنْ بعد الموت الذين كفروا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ إلى لا يقولون ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعنا ولئن اذقناه نعما بعد, بعد ضراء مسته بَعْدَ ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة لهم What ان يقولون قل فأتوا بعشر مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله, من دون الله إن كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فعلم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 ومن قبله كتاب موسى إماما، وقبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمن به، ومن يكفر به من الأحزاب ف موعده، فلا تكفي من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 عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بَشَرًا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين, إلا الذين هم أراضنا بادية الرعي وما نرى لكم علينا من فضل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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ وَلَا أَقُولُ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 118. وينصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا 119. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 110. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئن من قومه سخروا منه 119. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر, منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب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 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 111. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بدعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء قضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه، فقال رب إن بري من أهلي وإن وعدك الحق، وإن وعدهك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إن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 Sposób pragmatycznych zmian w tym momencie, gdzie mieszkańcy są bardzo اصبر إن العاقبة لِمُتَّقِينَ وإلى عاد الأخاهن هُداة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تَوَكَّلْتُ توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط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 124. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 126. هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها 127. رَبِّي ثم 129. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا, مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ذَلِكَ أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا والذين امنوا معه برحمه منا, برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 سَلِّنَا إلَى قَوْمٍ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَأِ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَ أَلِدُ وَأَنَا وَهَذَا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيئ بهم, سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاءِ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 قُمْ قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا سافلها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 Szpiącego ما استطعت وما zostaniecie zabranym بالله عليه توكلت zabrakło mięso, zabrakło mięso, zabrakło mięso, zabrakło mięso, zabrakło mięso, نوح وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ od księgi. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie ضَعِيفًا ولولا رهطك لرجمناك وما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 من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارثقه إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت اضلمت الصيحه فاصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا عبدا لمدين كما بعث الثمود ولقد أرسلنا لعن امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد للمورد واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامة بئس ذلك من أنباء القرى نخص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم التي يدعون التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء, لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه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 بإذنهم فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات وقوى الأرض إلا, إلا ما شاء ربك عطا غير مجذوز فلا تكفي مرياتي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 أرض إلى قليلة، إلا قليلاً, قليلا من أن واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء رب ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل نقص عليك من أنبار يروص لما نثبت به في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عملون Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej w przeszłości. Mówiłem